واستغفر الله واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما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 وإذا كنت فيهم فأقعمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من خلفكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فَيُصَلُّونَ مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا دُونَ تَرْغُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَتَمٌّ مِنْ طَرٍّ أَوْ كَثَاءٌ مَرْضَآةٍ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأناتم فأقيموا الصلاة إنكم الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا ولا تهنو في بيت رائل قوم ولا تجنو في بيت رائل قوم تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون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 وَاسْتَوْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا